وَجَعَلْنَا مِمَّن يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَيُّهَا الإِخْوَةُ الْمُؤْمِنُونَ مَعَ الدَّرْسِ الْخَامِسِ وَالثَّلَاثِينَ مِنْ دُرُوسِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى وَاسْمُ الْيَوْمِ الِاسْمُ الْيَوْمُ اسْمُ الْحَفِيظِ قَبْلَ أَنْ نَمْضِيَ فِي الْحَدِيثِ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ وَمَعْنَاهُ وَعَنْ أَثَرِهِ فِي الْأَفَاقِ وعن علاقته بالمؤمن لا بد من مقدمة الإنسان كما تعلمون مصطورا على حب وجوده وعلى سلامة وجوده فكم من التدابير التي يتخذها للحفاظ على ماله أو للحفاظ على صحته أو للحفاظ على أولاده يعني جزء كبير جداً من نشاط الإنسان في الدنيا في سبيل الحفاظ على وجوده أو على سلامة وجوده أو على دخله أو على صحته أو على مكتثباته أو على ما بيده فالحفاظ على الشيء لا يقل عن تحصيله أنت في الأصل تحصل شيئاً وتحافظ عليه تحصل شيئاً وتحافظ عليه فنشاط الحفاظ على ما أنت فيه لا يقل عن نشاط تحصيل هذا الشيء فالإنسان حينما يحاول أن يحافظ على حياته أو على سلامته أو على صحته أو على أولاده في حياته أو من بعده مثلا حينما يحاول الحفاظ على دخله على إنتاجه على بيعه على مكانته على سمعته أقول لكم لا يقل نشاط الحفاظ على الشيء عن النشاط الذي يحصل به الشيء تحصل هذا الدخل وتحافظ عليه تحصل هذا المنصب وتحافظ عليه تحصل هذه اللياقة البدنية وتحافظ عليها تحصل هذه السمعة وتحافظ عليها بل إن نشاط المحافظة على الشيء ربما كان أكثر من نشاط تحصيله فالإنسان أحيانا يصل لمرتب أو لمنصب أربعة أخماس وقته في الحفاظ على هذا المنصب وكأن هذا الحفاظ شغله الشاغل فلذلك الإنسان حينما ينسى دور الله عز وجل أو حينما ينسى اسم الله الحفير حينما ينسى اسم الله الحافظ حينما يتجاهل أن الحفظ وحده بيد الله وأنه مهما كنت ذكيا مهما كنت أريبا مهما كنت ذا خبرة عريقة مهما أخذت من الاحتياطات مهما اتخذت من الأسباب مهما أقمت من السدود مهما حصنت نفسك إذا أراد الله بك شيئا لا بد من أن يصل إليك فالحفاظ الحقيقي لا يكون بأخذ الأسباب وحدها بل بأخذ الأسباب والاعتماد على الله عز وجل فكم من إنسان دمرت حياته لخطأ بسيط في صحته يعني اليوم سمعت قصة الإنسان مرض والمرض مرض معقول ليس مرضاً خطيرا ليس مرضاً عضالاً مرض يشفى وهناك أدوية فعالة في شفائه ذهب إلى صيدلي الصيدلي غائب في مكانه موظف أعطى دواء بدل من دواء أما الدواء الثاني دواء لأشد حالات هياج الأنعاء مغلف في أغلفة كثيفة جدا لئلا يؤدي إلى تخريش الجهاز الهضمي أعطيه دواء ما كان دواء وقل له يعني كل كل الحبة تحت أسنانك الأمر تفاقم تفاقم إلى درجة كادت هذا كاد هذا الدواء يودي بحياته فأنت مهما كنت ذكيا ذهبت إلى صيدلي أعطاك الدواء استعملته، الدواء عكس المرض يعني يسبب مضاعفات للمرض فالإنسان لما طبعا في عنده حاجة فطرية للحفاظ بدأت الدرس أنت مفطور على حب وجودك هذا كلام واقعي في كلام يقال الاستهلاك كلام يقال يعني لغير ما أراد الله عز وجل أما في الحقيقة أي إنسان على وجه الأرض نفطور على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى كمال وجوده وعلى استمرار وجوده جزء كبير كبير كبير من نشاطه يبذله في الحفاظ على هذا المستوى إما على دخله أو على لياقته أو على صحته أو على مكانته أو على منصبه أو على سمعته أو على ما بيده وهو في سبيل الحفاظ على ما بيده، وهو في سبيل الحفاظ على ما بيده، حينما يتجاهل اسم الله الحافظ، حينما يتجاهل اسم الله الحافظ، فالله خير حافظ، حينما يأخذ بأسباب الحفظ المادية، وينسى أن مسبب الأسباب هو الله عز وجل، حينما يأخذ الأسباب المادية للحفظ. يأتيه الله من حيث لا يحتسب. يجعل حياته كلها جحيما لعلة تصيب جسده. حصل دكتورا وتزوج امرأة غربية تروق له وعاد بها إلى بلده. ووصل إلى أرفع المناصب ثم فقد بصره. فزاره صديق له. قال له الله يا فلان أتمنى أن أحمل هذه الشهادة وألا أكون في هذا المنصب وأن لا أكون متزوجاً وأن أقبع على قارعة الطريق أتكفث الناس وأن يرد الله إلي بصري فالله خير حافظاً الإنسان عرض لأخطار لا تنتهي في الدنيا والقصص بين أيديكم بأعلى درجات الذكاء غلطة بسيطة سائق نايم أنت ماشي على اليمين أصيب بانقطاع بالعمود الفقري شلل كامل طول حياته الحق معه أم هو الحق عليه فعلا شو استفدت يعني ماذا استفدت فأنا أردت أن يكون اسم اليوم اسم الحفيظ لأبين لكم أنه مهما أخذت بأسباب الحفظ مثلاً المال كيف يحصن؟ يجب أن تحصن المال لا بوضع الأقفال والأقفال ذات الأرقام لا حصن أموالكم بالذكاء يجب أن تحفظ المال كما رسم الله لك طريقة لحفظه لا كما يصل إلى علمك من أساليب يعني أساليب معقدة جدا مبنية على التكنولوجيا وكذا يعني أنا سمعت عن رجل يعمل في السياغة استورد صندوق حديد من من من قارات بعيدة، وله مواصفات يحتاج كتيب إلى ذكرها مواصفاته الكترون على تصفيح على، واستطاع أناس أن ينزل إلى دكانه في الليل وأن يسقى الصندوق من من سقفه وأن يأخذوا كل ما فيه. واعتمد على هذا الصندوق في حفظ ماله. فطبعاً نحن حفظ المال بند من بنود الدرس في الحفاظ على الصحة حينما ينسى الله عز وجل ويأخذ بكل أسباب حفظ الصحة ويعتمد عليها يأتي عطب غير متوقع عطب غير متوقع أساساً في عشرات الأمراض بل مئات الأمراض حتى الآن لا تعرف أسبابها لك فخر دملا مصنّع يعني معامل كريات الدم التي في نقل العظام توقفت فجأة بلا سبب عن صنع كريات الدم الإنسان يحتاج كل يوم أو كل أسبوع إلى ستمائة سنتي دم أو يموت إلى أن يموت طيب كل الذكاء وكل الاحتياطات لا تجدي مع هذا المرض وهذا المرض ليس له أسباب يعني الإنسان لو أخذ بكل أسباب الصحة هناك أمراض ليس لها أسباب مادية أحياناً يعني أنا رأيت شخص دنياه في درجة خيالية ومع ذلك نمو بالخلايا عشوائي في دماغه انتهى كل شيء نسأل انتهى كل شيء فأنا أتمنى عليكم أن أن نستوعب جميعا معنى اسم الحفيظ ما لم يتولى الله جل في علاه حفظ صحتك وحفظ سمعتك وحفظ أثلك وحفظ مالك يعني أحياناً إبريق شاي يعني طفل يحركه فيسكب على وجهه فيصبح هذا الطفل مصدر شقاء لأمه وأبيه لثمسين سنة قبل أليس كذلك؟ ابريء شيء غلطة بسيطة جدا تدمر أسرة، فمهما أردت أن تحافظ على ما تملك الأشياء المادية والمعنوية وتجاهلت اسم الله الحفيظ اعتمدت على أسباب مادية أنا قلت مرة قصة رويت مرات عديدة شخص في أعلى درجات نجاحه نجاحه الدنيوي في أعلى عدة مشاريع منوعة جدا في البلدة كلها رابحة في أعلى مستوى وفحة من أعلى درجات الصحة ومكانة وعلاقات باللغة الدار جئية طايلة وأعوان وأتباع وجيش من المنتفعين حوله ومكانه وتعظيم وجاء وأرباح وكل سنة أشهر في في أجمل فنادقها يعني شيء قد لا يخطر على البال أنه أراد أن يصلح في بيته قطعة كهربائية فالكهربجي قال له رفع لك يا فوق سيدي أحسن أحلى واطي تحت محلوة قال له في اليوم الثاني اضطر يتعامل معها اضطرع عالية صارت طلب كرسي وقف عليه فأس الكرسي فات بمقعده أخذوه على المستشفى 18 يوم 20 طبيب طبع مية ترك 20 مليون بالعملات الصعبة خارج دمرت حياته لأتفه الأسباب لأتفهها أنه رفع رجل من مكان لمكان حصنوا أموالكم بالزكاة حصن نفست من المصائب بالاستقامة يعني في نقطة دقيقة جدا يؤتى الحذر من مأمنه من آيات الله العظيمة مثلا طبيب أعلى طبيب في الهضمية إنه الأمور دارسة متعمقة فيها فليكون آية للناس هذا الطبيب ربما أصيب بقرحة هذا طبيب بأمريكا قلت لكم مؤمن بالجري والجري منتاز وجيد وأنا معه في هذا ويجري كل يوم ساعتين وكتب مقالات وأجرى معه ندوات واو ويظن و... أنه آخر إنسان يموت القلب آخر إنسان إذا مات كل ال... كل من حوله هو آخر واحد أنا عم يجري كل يوم كل يوم كل يوم أصيب بنوبة قاسية جدا وهو يجري الجري ضروري ومفيد لكنه اعتمد عليه وجعله بديل حفظ الله عز وجل هنا دقة العلم ممكن تجري تلعب رياضة تنظم طعامك تجتنب المواد الكيموية ممكن تأتني بصحتك إلى أعلى درجة كله جيد لكن لا يعني هذا أن تنسى الله عز وجل أن تنسى الله أنه هو الحافظ هو الحافظ الله عز وجل فلذلك يعني الحديث معروف عندكم أن يوم القيامة يقف رجلان أمام رب العزة يقول لأحدهم عبدي أعطيتك كمالا فماذا صنعت فيه؟ جعلته غنيا يقول يا ربي لم أنفق منه شيئا على أحد مخافة الفقر على أولادي من بعد فيقول الله له ألم تعلم بأني أنا الرزاق ذو القوة المتين إن الذي خشيته على أولادك من بعدك قد أنزلته بهم والله الذي لا إله إلا هو حدثني رجل أثق به من أخواننا الكرام يعني إنسان أنواع أملاكه عديدة من معامل إلى محلات تجارية إلى مزارع إلى بيوت المصائف إلى بيوت على شاطئ البحر عقد صفقة عفوا توفي وكان هدفه الأكبر تأمين أولاده من بعده ترك له الأموال لا تأكلها النيران القصة طويلة كثير خلال سنتين تكفف, الناس تكفف أولاده من بعده عقدوا صفقة كبيرة جدا مع شخص خارج القطر وشحنوا البضاعة واختفى الشخص وا من من جهات تانية قصة طويلة أن الله عز وجل كما أنه قادر أنه إذا أعطى أدهش قادر إذا سلبك أدهشك من كل شيء إلى لا شيء فالحفظ كيف يكون أقول لكم هذه الكلمة لن تستحق حفظ الله عز وجل إلا إذا طبقت منهجه كأنه في نظلي ما دمت مطبقا لمنهج الله عز وجل فأنت تحت مظلة الله عز وجل سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله أنا أخشى ما أخشاه أن أخرج عن نظلة الله عز وجل كيف تخرج بالمعاصر إذا كنت مستقيما أنت في ظل الله أنت في حفظه أنت في رعايته ولا تنسوا قوله تعالى إن الله مع المؤمنين إن الله مع المتقين مع مع أي خاصة وليست معية عامة معك بالحفظ معك بالتأييد معك بالتوفيق معك بالرعاية معك بالإكرام تحس بشكل صارخ أن الله يحبك وأن الله يحفظك وأنه يلهمك وأنه يوفقك وأنه يسدد خطاك وأنه ينطقك بالحق وأنه يرفع لك شأنك ويرفع لك ذكرك هذه تحسها لمس اليد بل إني أقول إن ارتباط المؤمن بالإيمان ارتباطه الشديد بالإيمان ليس لأن الأفكار في الإيمان مقنعة لا هي مقنعة العقيدة صحيحة الأفكار مقنعة والأمور واضحة، لكن الذي يجعلك لكن الذي يشدك إلى إلى الله عز وجل ليست وضوح ليست وضوح الأفكار ولا دقة البراهين، بل هذه المعاملة التي عاملك الله بها بعد أن اصطلحت معه، هذه المعاملة التي عاملك الله بها بعد أن اصطلحت معه، اصطلحت معه. فأراك من فضله من لطفه من عنايته من حفظه من توثيقه نعم فلذلك شعورك بالحفاظ على ما بيديك شعور طبيعي هذه فطرتك لكن السلوك إلى الحفاظ على ما بيديك إما أن ينحو منح مادي منح مادي لا بد من وضع الأقفال لا بد من تملقي فلان مدام بقاء بهالمكان بلضائه عني شيء جميل. لاذي يحدث؟ أنت في مكان له قيمة، في مركز حساس، دخلك كبير شأن مكاني سمعة. من بيده أن يزحني عن هذا المكان فلان؟ إذا لا بد من إرضائه، لا بد من التملق له. ما الذي يرضيه؟ يرضيه أن أعصي الله سأعصي الله من أجل أن يرضى. حتى أبقى هذا هو الجهل هذا الذي يقع فيه معظم الناس هو يريد أن يحافظ على ما بيده عن طريق إرضاء من بيده أن يزيحه من هذا المكان يرضيه ويعصي الله فتأتي تأتي ظروف لم تكن في الحسبان تقلب الموازين ويغضب عليه بلا سبب ويخسر الدنيا والآخرة لذلك أقول لكم هذه أقول لكم هاتين الكلمتين وأنا أعني ما أقول من آثر دنياه على آخرته خسرهما معاً كم ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معاً لكن حتى يكون معكم واقعي ربنا عز وجل يعني هذا يعرف من طريق من طريقة تعامل رب العزة مع العباد أحياناً يغلق أمام كل الأبواب المشروعة في طريق غير مشروع مسموح هو هذا الامتحان كل الأبواب التي ترضيه مغلق وباب واحد لا يرضيه مفتوح على مصراعيه ماذا تفعل؟ هذا الامتحان فإذا قلت والله لا أعص الله ولو قطعت إرباً إرباً أنت هكذا يا عبدي وأنا يا عبدي لن أتخلى عنك وسأقلب لك كل الموازين وسيغدو عدوك صديقك وسأيسر لك أعمالك وستأتيك الدنيا وهي راغمة لأنك آثرت طاعتي على الدنيا عندئذ تأتيك الدنيا وهي راغمة من آثر الدنيا على ربيحهما معا أتمنى على الله عز وجل أن يمكنني من توضيح هذه الحقيقة لا بالأسواق في قوانين مثلا في طريقة في البيع شائعة ومتعارف عليها وبتحفظ في مالك وبتربح لكن ربما هذه الطريقة في شبهة في الدين فأنت إذا أردت تطبيق قواعد الدين في هذه في هذه الطريقة في التعامل أخي بخسر جمت مالي سنة معقول مو معقول الناس كلها هيك صار في قواعد مستنبطة من تعامل الناس مع بعضهم بعضاً وفي قواعد إيمانية فإذا اعتقدت أنت بالقواعد الأرضية وضحيت بعلاقتك بالله عز وجل وقعت في معصية الله من أجل الحفاظ على مالك الآن. يخلق الله ظرفا استثنائيا لم يكن مألوفا يدمر فيه المال وحينما تقول إني أخاف الله رب العالمين، يعني أنا أخ من أخواننا الكرام بحذر معنا. قال لي أنا ما كنت أعرف، فساكن البيت سيء. قال لي في بيت القصة طبعا قديمة جدا. بيت مستوى 35 ألف مثلا سادس طارق 200 متر مساحته معروضه 25 ألف وهو في أمس الحاجة إليه معه 15 معه سندات فذهب إلى بعض المصارف ليحسم هذه السندات طبعا حسم السند في حرمي طبعا يريبه معكوس لأنه قال لي مدير المصرف ليس مسلما مصرانيا قال له يا أبا فلان أنت مسلم وهذا شيء محرم في دينك الله عز وجل جعل هذا الإنسان ينطق بالحق ولا أتمنى عليك أن تفعل هذا ابق نظيفا أقسم بالله أنه صار يبكي أن هذا ينصحني في ديني فخرج من المصرف قال والله أنا على الدرج عاهدت الله عز وجل أن أدعى هذه الصفقة مع أنها مغرية جدا وأن أبقى في بيت العتيق فتحرك من المصرف إلى دكانه وصل إلى الدكان رأى صديقا له قديما ينتظره من نصف ساعة أين أنت يا أبا فلان أنا أنا والله مسافر إلى البلد الفلاني ومعي ستين ألف تدي حطه عندك أمانه وبناشدك الله تست تستعمل تعملهن شوف وأناشدك الله أن تستعمل هذا المبلغ بسنتين أنت ضحيت في البيت من أجلي يوقفلك أنا ح سوف يتأمن هذا البيت من طريق مشروع واحد أعطوه أرض سأل شيخ قال لي يا ابني هي مو إلك هي, هي مأخوذة طريقة غير مشروع كل الناس عندما يشطفهم هي هذا الحق يا ابني اذهب إلى صاحبها واشتريها منه قال يا سيدي أنا أعطوني أرض من أراضيك وقال لي شيخ سألته قال هي حرام أخذها لازم أسعلك حقها أنا ما معي حقها بس معي أثاور زوجتي هنبيعون من الديان وشو بدك حقها يا سيدي صلع فيه قال له أنا يا ابني رحلي أربعمائة دنم ما نفد لعندي واحد إلا أنت هي هدية مني إلك حلال الزلاج نطف الورع جعلها حلالا له فأنا حلقنا الكلمة والله الذي لا إله إلا هو زوال الكون أهون على الله من أن تدع شيئا مخافة الله وأن يضيعك الله عز وجل والله زوال الكون أهون على الله من أن تقف موقفا فيه مرضات الله عز وجل يا رب أنا لا أعصيك وليكن ومهما بلغ الثمن لن أعصيك تفعل هذا عن طيب خاطر وتضيع لا والله لذلك في عنا قوانين مستنبطة من التعامل اليومي هذا الذي توهم أن بقائه في هذا المكان منوط إرضاء فلان وفلان قد يكون إرضاءه عن طريق معصية الله عز وجل فعفى الله وأرضاه هذا الذي أرضيته وأسخط الله عز وجل لا بد من أن يسخط الله عنك ويسخط عنك هذا الإنسان وإذا أغضبت إنسان في طاعة الله لا بد من أن يرضى الله عنك وأن يرضي عنك هذا الإنسان فهي الكلمة من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا فموضوع الحفظ الله عز وجل يقول في محكم كتابه فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين لسا أيام أثناء سفروا يضمن أن ابنه خرج مثلاً من البيت سيارة طائشة أصابته بحادث يضمن حدث في البيت خلال يضمن ارتعبه الأهل يضمن فات شخص للبيت البيت غيابه يضمن صار في مرض خطير ما. أما المؤمن إذا أجمع السفر يدعو بهذا الدعاء اللهم أنت الرفيق في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد شو الدعاء هذا؟ تحس أعصابك يا الله محلك في البيت يحفظ أهلك وأولادك ومالك وكل شيء وترى أدلة ترى كيف أن الله عز وجل حفظ لك ولدك من حادث خطير نجا بأعذوبه هذا حفظ الله عز وجل قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين لكن ما عند الله لن تناله إلا إذا اتبعت منهجه حفظ المال بتأذية الزكاة حفظ الجوارح بطاعة الله عين تغض عن محارم الله عين تبكي من خشية الله ترسها لا ترسك في فرق بين أن ترسها وأن ترسك ومتّعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا وجعله الورثة منا يعني الإنسان المؤمن مدام ينطق لسانه ينطق بالحق وبصره ينظر إلى آيات الله لا إلى عورات المسلمين وسمعه يستمع به الحق ما دام المسلم هكذا أغلب الظن أن الله سبحانه وتعالى يحفظ له هذه الجوارح. يعني في حالة اسمها حالة الأمن المؤمن يشعر بأن الله سبحانه وتعالى لا يضيعه هذا معنى قوله تعالى فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون إذا فالله خير حافظا من أيام عنده حرص على ابنه لا حدود له أب. لكن لو حصل خلل بالخلايا الداخلية ونمت هذه الخلايا نموا عشوائيا الأب ما بيده أن يفعل بيده أن يتألم فقط أما الإله كل شيء بيده فالله خير حافظ الذي يحفظه الله عز وجل أقسم لي بالله رجل يقود سيارته في طريق طويل وسرعته عالية ونام وهو يقود ورأى مناما واستيقظ في الوقت المناسب قبل أن يقوم بحادث مروع مدمر وهو أحمى الراحمين فإذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان الله عليك فمن معك وبتلاحظ أنه من حكمة ربنا عز وجل أنه أحياناً من اعتمد على ذاته من اتكل على نفسه من اعتمد على ذكائه على ماله على معارفه على أصدقائه على اتصالاته مثل هذا الإنسان يعني على أتفه الأسباب يدمر على أتفه الأسباب يدمر وربنا عز وجل حينما يدمره على اتفه الأسباب يعلم الناس به ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه وما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا لذلك أقوى شيء يشدك إلى الدين معاملة الله لك بعد أن تصطلح معه تشعر أنه في عناية في توفيق في إلهام في تفديد في حفظ في تأييد في نفر في إلهام يعني الله عز وجل يلهمك أن لا تسافر، بيكون يكون بالسفر في هلاك أيام تنشأ حوادثك ضخمة قبل يوم من الاجتياح سحب كل أمواله وجاء بها إلى بلده، ثاني يوم فقط كل ماله يوم واحد، من ألهمك؟ الله عز وجل فالله خير حافظاً، كلمة خير حافظا. إن إن اعتمدت على ذكائك أو على عقلك أو على مالك أو على أتباعك أو على جماعتك أو على صلاتك أو على أشخاص أقوياء أو على تخطيطك أو على تدبيرك أو على فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين طيب الأكوفار قريش أليست معارضتهم للرسول الله هدفها الحفاظ على ما هم فيه يعني بشكل واقعي دعك من من القيل والقال زعماء قريش حينما عارضوا النبي وكفروا به وكادوا له وأخرجوه وحاربوه واتهدوا أصحابه أليس من أجل أن يحافظوا على مكانتهم في مكة وعلى زعامتهم وعلى أموالهم وعلى شأنهم في الجزيرة فما الذي حصل أنهم دمروا وأنهم قتلوا وأنهم مزقوا وأنهم شردوا من الذي انتصر عليهم هو رسول الله وأصحابه الذين اتبعوه هذا شيء متكرر دائما يؤكده قوله تعالى والعاقبة للمتقين الأمور تدور وتدور وتدور لا تستقر إلا على تكريم المؤمن وحفظه والعاقبة للمتقين الحقيقة كلمة حفيظ لها معنيان المعنى الأول يعني حفيز على بمعنى عليم يعني الله ما بنسه حفيظ لا ينسى كل أعمالك كل أقوالك كل مواقفك كل عطاءاتك كل منعك كل الصراعات التي في ذهنك كل ما أنت فيه محفوظ عند الله عز وجل الناس الضبارة صحبناها نفدنا المخالفة سحبنا الضبط انتهت مشكلة خلاص الضبط صحبنا الضبارة راحت انسرقت الإنسان ممكن في كمبيوتر ببعض الدول يعني عن طريق النتائج الجامعية ممكن واحد يمحي كل النتائج خمسمائة خمسة آلاف طالب طبعا الأساسي محصن ضد المحنة ما في عنا وسائق للكمبيوتر، فلو فرض ما أجا إنسان قدر يصل ليلًا وعمل عملية ما ما حد ذاكرته كله، وين الطلاب ودراسات ونجاح كله، فممكن الإنسان يكون ذكي جدا أذكى من إنسان آخر يسحب الوسيلة يسحب الأدباره يسحب التقرير يسحب الضبط ما أما الله عز وجل حفيظ. ما في قوة الموضوع أن يلتغى هنا شعورك أن أعمالك كلها يسجل فنكتب ما قالوا وما قولك أن الله عز وجل يوم القيامة يعرض على كل إنسان أعماله كلها بصورها، بوقائعها هذا معنى قوله تعالى كتاب مرقوم قال مرقوم من الرقم والرقم هو الوشم ومرقوم من الرقم. أول معنى يعني كل مخالفة صورتها أبلغ طريقة بالمخالفات تطلب يجيك التنبيه أنه أنت عليك مخالفة بتراجع وتراجع الصورة ألم تكن في هذا الطريق هذه سيارتك وهذه صورتها وهذه وهذا الضبط فأرقى أنواع المخالفات أن تأتي المخالفة مع الصورة كتاب مرقوم أو مرقم يستحيل أن تنزع منه صفحة مثل المالية هذا الدفتر صفحاته كذا توقيع وختم بعت بيع مليون شقار ونحشق الصفحة هي ما بتزبط معك تنقل الصفحة عنده فما قولك أن الله عز وجل يوم القيامة يعرض عليك كل الأعمال أبدا يعني لماذا وقفت هذا الموقف طبعا الإنسان أحيانا إذا أعمال إذا مظهر مظهر مقبول لكن مخبرة غير مقبول فربنا عز وجل يطلعك على مخبرك على نواياك على حقيقتك هذا معنى حفيظ أول معنى حفيظ عليم كل أعمالك مسجلة لا مثلا ممكن سجلات العقارية بمدينة لو موضوعه بمكان والمكان أصابه قصف فرضًا باعت كل الأملات كله مصور بمايكرو فيلم موضوع بأماكن حصينة لو دمر هذا البناء هذه هذه السجلات كلها مصورة بصور دقيقة جدا مخبأ بمكان حصين هي كلها معاني الحفيظ يعني يا الله عز وجل الحفيظ يعني كل شيء مسجل نعم يعلم كل شيء وربنا عز وجل يقول عن نفسه لا يضل ربي ولا ينسى لا ينسى أبدا نعم فالحفظ الأول ضد السهو والنسيان وهو يعود إلى معنى العلم فهو تعالى حفيظا للأشياء بمعنى أنه يعلم يعلمها جملة وتفصيلا علما لا يتبدل ولا يتغير لا بالزوال ولا بالسهو ولا بالنسيان هذا المعنى الأول فأنت تعاملك مع الله عز وجل لأنه حفيظ مسجل دفعت هذا المبلغ مسجل أبد. هذا المبلغ مسجل هل الموقف مسجل الابتسامة مسجلة ابتسامة بمحلة إنسان خائف طمنته سجلي هاي إنسان أعتذر لك وأنت قوي قال له ما في شيء أبدا أنا أبودك ولك مكاني عندي إما طمأنته راح نام مرتاح مسكين في له مسجلي ابتثامتك عطاءك منعك كرمك تضحيتك كله مسجل هذا الأول معنى قال ومعنى الحفيظ ضد التضييع الأول ضد النسيان والثاني ضد التضييع فمعنى حفيظ يعني الله عز وجل لا يضيع المؤمن يحفظ له عمله ويكافئه عليه في الدنيا والآخرة فالمستقيم موفق من يغض نفره عن محارم الله المكافأة فعاد زوجية من يضبط لسانه سمعته عالية من يضبط جوارحه يحفظها الله له يعني عرف اطلع على استقامتك وعلى عملك وسجله لك هذا أول معنى الحفظ الثاني وكافأك عليه علم ومكافأة أول معنى علم وسجل وحفظ لك هذا العمل والمعنى الثاني حفظ لك نتائج هذا العمل ذلك الله عز وجل في القرآن يبشر المؤمنين ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون اذا الله عز وجل حفيظ بمعنى عليم لا ينسى وحفيظ بمعنى كريم لا يضيع يكافئ يعني يعني حفظ الله لك عملك علمه وكافأك عليه الآن من معاني الحفيظ هذه المعاني تنقسم إلى قسمين الحفاظ في الدنيا والحفاظ في الآخرة أن يحفظ لك دينك تلاقي شخص بداية رائعة ثم انتكس وترك الصلاة ونغمس في المعاصي والموبقات لذلك سيدنا إبراهيم قال لرب جنبني وبني أن نعبد الأصنام فإذا الإنسان ما تك ما زلت قدمه ما اعتقد عقيدة زائغة ما تعلق بأهل الكفر والله هذا من فضل الله عليه إن انسان بلغ مرحلة طويلة وهو محافظ على إيمانه على استقامته على سلته بالله عز وجل على نقائه، على طهره، على إخلاصه هي نعمة كبيرة جدا كم من شخص بدأ بداية مشرقة ثم انتكس؟ يؤكد هذا قوله تعالى: رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرجا صدق. أناس كثيرون يدخلون مداخل شتى وهم صادقون، فإذا دخلوا هذه المداخل. وتألقت أمامهم الدنيا أغرتهم وجرتهم وثاقتهم إلى الضلالات وخرج كاذبا دخل فاضحا وخرج كاذبا دخل مخيفا وخرج خائما دخل مطيعا وخرج عاصيا دخل متعبدا ودخل وخرج متكبرا فلذلك الدعاء ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدقا واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا فالبطولة لا أن تدخل أن تخرج ممكن إنسان الشخص يقول على مسجد يرجع والله شيء جميل تلاقي انسجم وتأثر وتفاعل عارض طفيف اتزوج ترى الدين كله اتزوجته ما حبيت الدين باسميك تبعه قام ترك دينه, دينه من أجل زوجته هذا خرج مخرج كاذب دخل صادقا فخرج كاذبا فإذا أحد أسباب أو أحد معاني الحفيظ أن يحفظ الله لك دينك أن تسلم عقيدتك من الشبهات من الشبهات ومن الشرك الخفي ومن عقيدة زائعة، وأن تسلم لك جوارحك من المعاصي والآثام، يسلم لك دخلك من الشبهات؟ لهذا سيدنا يوسف قال: رب إن لم تصرف عني كذاهن أصب إذاً يجب أن ينشأ عندك طلب من الله دائم يا رب تحفظ لي ديني، تحفظ لي استقامتي، تحفظ لي إخلاصي لك، تحفظ لي نقائي، تحفظ لي حبي لك ولأنبيائك وللمؤمنين. لا أن أحب أهل الدنيا والكفر والمفسدين هذا المعنى الأول فلذلك المؤمن المتواضع يعني يقول لك الله يتمم بخير بيقولوا أن الإمام أحمد حينما جاءه ملك النوت كان يقول لا بعد، لا بعد، لا بعد، ما فهم ما يحكي يشوشوا عليه وظنوا أن العل إنه مات على غير الإيمان إمام كبير جليل ف. رؤية في المنان وسأله أحد تلاميذه هذا السؤال يا, يا سيدي لما تقول هذا الكلام لا بعد قال يا بني جاءني الشيطان وقال لي نجوت قلت له لا بعد حتى أغادر الدنيا فالإنسان تحت خطر الفساد تحت خطر الفكمة ما بغلط، أغلقت لن أدع هذا الطريق في تكبر قد تزل القدم إذن معنى الحفيظ أن يحفظ الله لك إيمانك وعقيدتك واستقامتك وحرص ورغبتك في الحق لهذا سيدنا عمر كان إذا أصابته مصيبة قال الحمد لله ثلاثة الحمد لله إذ لم تكن في ديني هذا كلام دقيق المحل كله احترق الحمد لله إيماني سلم، ما شربت خمر، ما ارتكبت معصية، ما كفرت، ما نافقت، ما المال قيمة، يعود هي نقطة مهمة جدا يا إخوانا إذا الإنسان دينه غالي عليه والله عز وجل أراد أن يعني يمتحنه بمصيبة ما في مانع ما دام ديني سليم ما بيشتله الحمد لله إذا لم تكن في ديني هي أكبر نعمة أنا في شخص ما عنده مشكلة بس شارب خمس ما عنده مشكلة في في دخله وفي معمله وفي حياته اليومية وفي صحته وفي أولاده كل أموره منتظمة بس ما بيصلي في شخص ما عنده مشكلة في دنيا إطلاقا لكن ماله الدين كله ماله أفضل شافوا كله خرافة في هذه هي مصيبة تكون من يعني واحد توفي قبل أيام خلال 52 وخمسين سنة ما دخل إلى المسجد إلا مرة واحدة دخل ليصلي عليه فقط أي مصيبة هذه مصيبة قدم على مجهول فهي إذا الإنسان الحمد لله إذا لم تكن في ديني هذا شيء مهم جدا فأي مصيبة مهما كبرة مو مشكلة يعني ما دام القضية بالدنيا دنيا زائلة أما بالدين مشكلة هذه المشكلة والحمد لله إذا لم تكن أكبر منها في مصيبة بالحديد بتجلد الحديد مو بابنه كمان نعمة في مصاب الحديد بتجلد من بخن تنحل المشكلة احترقت ورقة من من رممها مندهنة ترجع أما في مشكلة بابنه أو بزوجته أو بصحته والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها والحمد لله إذ ألهمت الصبر عليها ما الصبر؟ نعمة أنا الصابر يعني أنه إنسان عالم يعلم أن الله عز وجل كل شيء بيده أفعاله كلها حكيمة فيها عدل وفيها رحمة وفيها حكمة وفيها يعني لطف وفيها تكريم وفيها رأفة وفيها رحمة يا ربي لك الحمد هكذا شئت وأنا راضي بقضائك. هذا المؤمن هذا أول معنى من الحفظ الحفظ الثاني في الدنيا عفواً نجيب الآيات لحفظ الدين ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لأن الله ثبته والله يعفمك من الناس ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري هذه كلها أدعية القرآن أي أنت إذا كنت مؤمنا ومستقيما وصادقا محبا للحق لك مجالسك العلمية اطلب من الله عز وجل أن يحفظها عليك والله يعني في بعض الحجات التي أكرمن الله بها وأنا في التوافق يا رب يعني أنا أضعف خلقك شرفتني بمعرفتك وخدمة عبادك فإن علمت صدقي في هذا فاحفظها لي واحفظني لها احفظ هذه الدعوة يا رب احفظها احفظها, احفظها, احفظها هذه الدعوة يا رب وإن علمت خلاف ذلك فعالجني قبل أن أموت هذا دعاء فالإنسان عليه أن يسأل الله الحفيظ أن يحفظ له إيمانه ودينه وتألقه والله يعرف رجل عشرين أو خمسة وعشرين سنة وهو ينتمي في طريق الإيمان وله أغرته امرأة وسقط سقوطا مريعا وترك الصلاة وترك وجاءته المصائب من كل جهة ما ما حفظ له دينه. المعنى الثاني أن يحفظ لك دنياك أهم شيء صحتك وجودك سلامتك أهلك أولادك مالك فقل ميكلؤكم مي بالليل والنهار من له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يحفظونه من أمر الله إنه عليم بذات الصدور. قلت من يكلأكم؟ من يرعاكم؟ ما في يعتقد واحد منا إلا كان على شرف على نشارة خطر الله أنقذه منه. يعني بلا سانتي كنا رحنا سانتي متر. هذا حفظ الله عز وجل. بعدين الله عز وجل قال إن الله هو في معنى ثالث إنه إذا الله عز وجل خلق الشيء. استمراره يحتاج إلى حفظ من الله عز وجل والدليل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا فأنت مخلوق بقاءك بيد الله عز وجل بقاء السماوات بيد الله بقاء الشمس بيد الله بقاء الأرض بيد الله بقاؤها على خط سيرها بيد الله لأن إن زالتا من يمسكهما من أحد من بعده من؟ هذا معنى الحفيظ لا بد من أن تستسلم لله عز وجل وأدق ما في الدرس أنت مفطور على حب وجودك وسلامة وجودك وكمال وجودك واستمرار وجودك وجزء كبير كبير من نشاطك مصروف للحفاظ على ما أنت فيه فإذا سلكت وسائل الحفاظ المادية وغاب عنك اسم الله الحفيظ الذي بيده كل شيء فقد أخطأت الهدف وضللت الطريق ولن تنال حفظ الله عز وجل إلا إذا طبقت منهجه لذلك لا ينفع حذر من قدر ولكن ينفع الدعاء مما نزل ومما لم ينزل فادعوا الله عباد الرحمن والحمد لله رب العالمين